عب الجبرين هو الحيط منه ظهر من ظهاراته من أشباله بيرفع علم فلسطين فوق أصفار القدس ومعازن القدس وكنائس القدس القدس وحيد جوداء بن القدس والله يا رب اللهم يا رب الكون اطعمني ان اكون شهيدا من شهداء الخط يا قائدنا يا ابو عمار يا رمز الثورة والثوار يا قائدنا يا ابو عمار يا رمز الثورة والثوار بصرخة صوت في بيروتنا متناشدين الحيل يا ياسر ودهمتنا بصرخة صوت في بيروتنا متناشدين الحل يا ياسر ودهمتنا بصرخة صوت في بيروتنا متناشدين الحيل يا في يا ياسر Yeah, yeah, so we'll